سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنه خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت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 وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربâ وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربâ وبالإسلام دينا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 وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ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 وأن محمداً عبدك ورسوله اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa ant اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفق واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفق واعوذ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 يا حيّ يا قيّومُ برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّة ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حيّو يا قيّوم برحمتِك أستغيث أصلح لي شأني كلّة ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه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 يا ربي لك الحمد كما ينبغي وجهك ولعظيم سلطانك يا لك الحمد كما ينبغي وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك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 عَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم